وَجَعَلَ لَهُمْ أَئِمَتٍ يَهْذُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَىٰنَا إلیهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ وَلُقَّنَا أَتِينَاهُ حُكْمَهُ وَعِلْمَهُ وَنَجَّينَهُ مِنَ الْحَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثِ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 فهل أنتم شاكرون؟ وليس لي ما ندري حاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكلنا بكل شيء عالمين.